إثنان، استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعيناً بالصور ثم قرأها أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء المدينة المنورة هي مدينة مقدسة المدينة المنورة أول عاصمة للمسلمين جبل أحد في المدينة المنورة